أنا شيعي كلهم سيادي من نبع واحد نهجوا عتره الهادي واللي يخالف ما نريده وهو المعادي هادي الوالي امير مولى بلادي يبقى حبه يبقى حبه يجمع الشيعة يبقى حبه يبقى حبه والله منبيعه كل المراجل والا شيعي انا شيعي وافتخر باسمي <تصفيق> الشيعي انا مني الموالي وافهم الكلمه هل مراجعهم ان النجوم للامه واللي عاديهم حقود وناكر النعمه الله بكذا برفعهم من بعر رحمه والشريعه والشريعه افتخر فيهم والشريعه والشريعه نورت فيهم بدو متي كل المراجيح والنبي على تاب والنبي على تاب أنا شيعي انا شيعي وافتخر باسمي انا شيعي انا شيعي وق على مفتخر باسمي انا شيعي انا شيعي وق على دمي lil maraje wa nidwa ala tad wa nidwa ala tad shi'i ana shi'i ana la قامنا اي لا تقولوا لا تقولوا انا جبريزي وانا ميلاني كلنا شيعة كلنا شيعة ولهج القائد قد يا عدو شيعي كل <تصفيق> رجع والنعم فيهم لا تظنون يا شيعه الشعر ناسيهم لكن بيات القصيده ما توفيهم قدملهم عمر خل ابو حيه فيهم ادعي الله ادعي الله ربي يحفظهم ادعي الله ادعي الله ننعم بظله قدوة لي لمراجي انا كل اقسم عليكم يا شيعه بجاه مهدينا على للولايه كل يادينه واشتهاجاشل مراجع رحمه تسكينه هب اهل بيته ابو حسين جينا والمعادي والمعادي خلى يسمعنا والمعادي والمعادي ما يفرقنا kuli wa والا